بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم يتوكلون إنما عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلَّرَت فيهم يتوكَلُون. Allezin yüzmüne, حقا. لهم درجات عند ربهم وما بسم الله